124. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 125. وإذا سمعوا له وآرضوا عنه وقالوا سلام عليكم لا, إنك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم کم موغند 129. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون 120. وكم أهلكنا من قرية اسمعي شتا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعد الا قليلا وكننا المتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاعا من المحضرين ويوم وقيل دعوا شركاكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن 118. فأما من وَآمَنَ وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين 119. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له 119. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 110. وهو الله لا إله إلا هو 111. له الحمد في الأولى والآخرة 112. وله الحكم وإليه ترجعون 113. قل أرأيتم إن جعل الله لَسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهُنْ عِندَ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون مل شہید